بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأوثى إن سعيكم لشتى فأم وما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر وما يغني عنه ما ترد إن علينا للهدا وإن لنا للآخرة والأولى فأذرتم نارا لظ لا يصلها الذي كذب وتولى وسيتجنبها الأتقا، الذي يعطي ما له يتزكى، وما لأحد عوقه من نعمة تجزى، إلا بتغاض وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى.